وروا مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في السنن وغيرهم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون،